مده البيع للبايع الرواية الثانية الذي قال عنه وعنه لا ينتقل الا بعد انقضاء مدة الخيار فيكون الملك للبايع وان قلنا الملك للبايع نفذ عتقه ولا ينفذ عتق من لا ملك له لأنه عتق من غير مالك فأشبه الأجنبي فإن قلنا الملك للبايع نفذ العتق ولا ينفذ عتق من لا ملك له يعني إنه إذا قلنا ان الملك للبايع ينفذ عتقه فان لم يكن للبايع فالعتق ينفذ وعلى ال... له يعني اذا كان المعتق اذا كان المعتق البايع وقلنا ان الملك لا يزال ملك البايع نفذ العتق ولا اشكال لانه اعتق ما في ملكه وان قلنا الملك للمشتري الملك للمشتري وهو في مده الخيار فاعتق البائع كذلك ينفذ عتقه لان له ملك خلال المده هذه وعليه وعتقه للرقيق دليل على عدوله عن البيع نعم وفي الوقف وجهان احدهما هو كالعتق لانه تصرف يبطل الشفعه والصحيح انه لا ينفض لانه لا يبنى على التغليب ولا يسري الى ملك الغير اشبه البيع وفي الوقف وجهان إذا اشترى وأوقف فهل ينفذ يكون مثل العتق أو لا ينفذ فيكون مثل سائر التصرفات قال الأولى ألا ينفذ ويكون مثل سائر التصرفات يقول لما أليس الوقف لوجه الله جل وعلا قال نعم لكن هناك فرق بين الوقف وبين العتق العتق له سراية وله تغليب يغلب على غيره ويسري في ملك الغير أما الوقف لا ليس له هذه الخاصية إضاح هذا بالمثال مثلا أنت واخوكا تملكاني بيت ارض انت اوقفت نصيبك من الارض لوجه الله رباط او مسجد او مدرسة او اي نوع من المنافع هل يسري على ملك اخيك لا نقول اقسم نقول لاخيك اقسم أنت والوقف الوقف له نصف وأنت لك نصف ولا يتعدى على ملك أخيك واضح العتق يتعدى على ملك الغير أنت وأخوك تملكان رقيق أنت أعتقت نصيبك الذي هو النصف لوجه الله جل وعلا نقول عتقك هذا يسري على ملك أخيك نقول أنت أيها المعتق تدفع لأخيك قدر قيمة نصيبه ويعتق العبد كله فالعتق له سراية الوقف ليس له سراية يكون الرجل يقاسم الوقف العتق ما يقاسم ما نقول نصفه عتيق ونصفه رقيق لا هذا سيأتينا في باب العتق ان شاء الله ان احد الشريكين اذا اعتق نصيبه سرى عتقه على ملك اخيه ولا يلزم اخوه بالعتق بدون مقابل لا نقول يعتق على الاخ وعليك انت القيمه لانك انت اللي تسببت في افساد ملك اخيك ما يستمر على ملك اخيك وهو نصف معتق وانما عليك ان تدفع لاخيك قيمه حقه قيمته حقه حسب ما يقرر اهل الصنف لو كان الرقيق هذا يساوي الف لكن اخوك عرف انك مضطر لشراءه قال انا ما بيعه الا بعشرة الاف نقول لا العتق له سراية وله تغليب يغلب على غيره فيأخذ بقيمته المعتادة ننظر الى اثنين أو ثلاثة من أهل السفن، نقول كم يساوي هذا؟ قالوا يساوي ألف. نقول ادفع لي أخيك خمسمئة. والأخ عليه أن ينجمه أن يأخذ الخمس مئة، ولا يقول لا من ماتر. ما دام حصل العطف، فهو فالإسلام يتشوف. هذا معنى السراية والتغليب يعني إنه يسر في ملك الغير ويكون يغلب حتى لو كان جزء بسيط. لو كان مثلا عشرة إخوة يملكون هذا الرقيق من ميراث أبيهم واحد من العشرة أعتق نصيبه نقول يسري على تسعة الأعشار أنت تشتريها من إخوانك بقيمتها المعتادة وتنفذ ما أعتقتها. والصحيح أنه لا ينفذ الشو ما هو في الوقف لا ينفذ الوقف ليس كالعتق ينفذ العتق ولا ينفذ الوقف لأن العتق له سراية وتغليب وأما الوقف فليس له سراية ولا تغليب الرجل يشارك الوقف لو أن مثلا جماعة يملكون أرضا شاسعة مثلا عشرة واحد منهم وقف نصيبه نقول الوقف يقاسم التسعة هؤلاء ويميز الوقف وحده ولا يسري على ملك الغير فاصل فان وطئ انه تصرف يبطل الشفعة انتبه تصرف يبطل الشفعة بخلاف التصرف الذي لا يبطل الشفعة يعني العتق اذا اعتقته فمثلا اربعه اشتركوا في رقيق واحد من الاربعه باع نصيبه على شخص اجنبي من حق الثلاثه ان يشتروا ان يأخذوا هذا النصيب نصيب الرابع يضيفونه الى انصباهم فيصير بدل ما يشترك في اربعه يصير يشتركون فيه ثلاثه ويدفعون لهذا الرابع المشتري القيمه لكن هذا بعد ما اشترى مباشره صار الربع الرقيق هذا عتيق ما ينفذ ولا يخدم الشفعه العتق ما يؤخذ بالشفعه نعم لأنه تصرف الذي هو العتق يبطل الشفعة بخلاف غيره فهو لا يبطل الشفعة نعم فوصلين. يكفي هذا والله أعلم طويلا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد فهمنا الفرق بين العتق وبين الوقف وغيره من التصرفات التصرفات مثلا كثيرة العتق والهبة والوقف والبيع ودفعه صداقا والوصية وغير ذلك كل هذه التصرفات في مدة الخيار لا تنفذ سوى العتق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السائل كيف الجمع بين قوله تعالى في اكل الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقول أهل السنة أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار لو قال السائل ومع قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لك نحسن لأنه ما يصلح ان نقول كيف الجمع بين قول الله تعالى وقول زيد او عمرو لا وانما نقول الجمع بين قول لي الله تعالى او الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم اما ان نقول كيف الجمع بين قول الله وقول فلان او علان لا هذا ما هو مناسب لان قول فلان او علان ايا كان كله لازم ان يكون تابع لقول الله جل وعلا ولا يعارض به واهل السنه والجماعه ما جاءوا بشيء جديد من عند ابو حشيم وانما جاءوا بشيء من كلام الله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم لا تعارض والحمد لله ولا يتعارض كلام الله بعضه مع بعض ابدا وانما ظهور الخلاف او كذا نتيجه لقصور فهمنا او ادراكنا فنقول قول الله جل وعلا فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يعني يستحقون الخلود في النار ان لم يعفو الله عنهم والله جل وعلا وعد بالعفو في قوله إن الله لا يغفر أن يشفك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ليس إلزام لمن أراد جل وعلا ليس واجب على الله أن يغفر له لو خلده في النار لخلده في النار وهو غير ظالم له لكنه تحت المشيئة وكذلك صاحب الربا لو خلده الله جل وعلا في النار لكان مستحق لأن الله لا يظلم الناس شيئا لكن الله وعد ووعده حق وعد أنه إن شاء غفر ولهذا قلنا تحت المشيئة ما نقول إنه لابد يدخل يعني يكون في الجنة يقال تحت مشيئة الله إن شاء الله جل وعلا غفر له وادخله الجنه من أول وهله وإن شاء أبقاه في النار إلى ما شاء الله أو يقال قول آخر للعلماء رحمهم الله فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هذا إذا رابع مستحلا للرباء مستحل والاستحلال لما هو محرم كفر فلو مثلا شخص استحل الخمره قلنا كفر شخص شرب الخمر وهو يقول أنا مبتلى استغفر الله وأتوب إليه هذه خطيئة لكني مبتلى بهذا أرجو الله يمن علي بالتوبة نقول لا هذا ليس بكافر لأنه شرب الخمر غير مستحل لله يرى خطأ نفسه مثل من حرم شيئا مجمع على حله إذا حرمه كفر وإن لم يأكله لا محرم له فلا إسم عليه الخبز مثلا قدمني شخصين أحدهما قال لا أشتهيه. ولا أكل خبز هل ترى أنه حرام قال لا ما أرى أنه حرام لكن أنا ما أكله ولا اكلته في حياتي الاخر يقول لا الخبز هذا حرام هذا من ماده ممكن يصنع منه الخمر كذا كذا الى اخره فهو محرم نوضح له نبين له نقول الخبز والبر والشعير هذا اطعمه ليس بحرام قال لا هي حرام ويعتقد حرمتها هذا كفر لان من اعتقد حرمه ما اجمع على حله كفر ومن اعتقد حل ما اجمع على حرمته كفر فالمرابي قد يرابي وهو مستحل الربا فهذا كافر وهو خالد في النار وهكذا فمن وقع في كبيره مجمع على تحريمها مستحلا لها كفر وأصبح من الكفار الخالدين في النار أو أنه يستحق البقاء في النار إن لم يعفو الله جل وعلا عنه يقول في اثناء الطواف حصل عندي شك اقول الواجب اذا حصل عندك الشك في العدد تبني على اليقين الذي هو الاقل الا ان كان معك مجموعه من الاخوه قالوا طفنا كذا فلا حرج عليك ان تمشي على ما قالوا لك يقول قدمت من البلاد بعمرة عن أمي المتوفى هل لي لأن أعمل عمرة أخرى لأبي كذلك من التنعيم ما دمت أخي قدمت مكة بعمرة وعديتها بالحمد لله ولا يحسن أن تخرج للاتيان بعمرة أخرى فإن سافرت إلى مكان ما ورغبت في العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عم شئت يقول والدي يخلط بين المال الحرام والحلال فاذا اكلت من ماله او اعطاني شيء فهل يحل لي ذلك الجواب نعم يحل لك لانه انتقل اليك من ابيك ولا عليك ما دام انتقل اليك من طريق حلال فلا عليك من مصدره واساسه من حيث الجواز وأما من حيث التورع إذا تورعت وتركت ما فيه شبهه حفاظا عن على نفسك خشية الوقوع في الحرام فهذا حسن لكن من حيث الجواز فلا عليك في ذلك بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكل من طعام اليهود وهم ياكلون السحت وياكلون الربا واشترى منهم عليه الصلاه والسلام ومات ودرعه مرهون عند يهودي في اصع من شعير اخذها لاهله عليه الصلاه والسلام يقول أريد الزواج من ابنة عمي وأبي وأمي يرفضون ذلك ولا يريدون التقدم للخطبتها معي وأنا أرفض كل فتاه يقدمها والدي لكي أخطبها فلو تقدمت لوحدي للخطبة فهل في هذا شيء وأقول ما دام أبوك وأمك لا يرون تقدمك لهذه الفتاة التي هي ابنة عمك وهم في الغالب هم الذين يلحون على الولد أن يتقدم لطلب خطبة بنت العم أو بنت الخال أو الخالة وما دام هم يرغبون عن هذا ولا يريدونه فالأحشى لك أن تطيع والديك وابنة عمك يرزقها الله غيرك وأنت لا تعصي والديك من شانها رب يكون بينك وبينها نزاع ويكون بينك وبين والديك نزاع وهكذا ولو كان الحاحهم ان تتزوج من لا تريد قلنا لك لا تطيع والديك لفي ان يلزموا عليك بزواج من لا تريد لان هذا قد يكون ما يحصل وفاق بينك وبينها لكن إذا كانوا لا يريدون أن تأخذ هذه البنت والله جل وعلا قد وسع عليك تأخذ ما شئت غيرها فلا تعصي والديك من أجلها ما هي المدة الزمنية هل الشرع التي اعتبروا فيها رجل مسافر إذا كان ينوي الإقامة في المكان ما أكثر من أربعة أيام فهو في حكم المقيم وإن كانت إقامته في المكان أربعة أيام فأقل فهو في حكم المسافر وكذا إذا كان يقول في كل يوم غدا او بعد غد نسافر مثلا ثم اقام فتره طويله فهو في حكم المسافر فاذا عزم على الاقامه اكثر من اربعه ايام فيكون في حكم المقيم هذا اولى خروجا من الخلاف وهل يجوز له في حال السفر الأخذ الرخصة احيانا وتركه احيانا نعم نعم إذا صلى وحده قصر إذا كانت اقامته أقل من أربعة أيام أو صلى مع رفقة المسافرين وإذا صلى مع الإمام أتم يصلي مع الإمام مثلا الظهر أربع ركعات وهو مسافر فيتم أربع ركعات بعد سلام الإمام يريد أن يقوم ليصلي العصر جمع تقديم لأنه ماشي في الطريق فيقصر العصر ويصليها ركعتين قول الفقهاء في نواقض الوضوء الخارج من البدن اذا فحش قولهم الخارج الفاحش النجس من الجسد هذا ناقض الوضوء والاخ يقول الحليب اذا ارضعت ولدها فهل ينتقض وضوعها لا يا اخي ما ينتقل لان الحليب هذا ليس نجس الحليب طاهر وهو غذاء للولد غذاء للجنين الولد والولد الطفل ما يغذى بالنجس فهذا الحليب طاهر ولا يعتبر داخل في قول المؤلفين مثلا الخارج الفاحش النجس من الجسد لان هذا ليس بنجس سواء كثر الحليب او قل فهو طاهر ولا ينقض الوضوء من اقام في مكه مده اربعه ايام هل يتم الصلاه ام يقصرها اذا كانت اقامته اربعه ايام فقط مثلا وصلى مع رفقته فيقصرون الصلاه مع رفقته المسافرين أما إذا لم يكن له رفقا فلا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة بل يجب عليه أن يصلي مع الإمام وإذا صلى مع الإمام في المسجد فلا يقصر لأن من دخل مع إمام يتم وجب عليه الإتمام ومن دخل مع إمام يقصر وهو مقيم وجب عليه أن يتم بعدما يسلم الإمام ومن كان مسافرا وصلى خلف مسافر فيقصر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تعالى انا أخذوه فسجلوهم كذلك علشان قاموا يعملون يسوا او كيمه او كيمه او كذا عين عليك نفسي. سجل اسمك عند ابو بكر علشان الكتب إذا كان ما عندك كتب آه. آه. آه. لا ما يصلح هنا السلام يصلح